حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد ملكته أمرنا أم إلى عدو يتجهمنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمو الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو أن ينزل بنا غضبك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء كأعداء الدين من الصهاينة والملحدين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماءك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه يا ذا الجلال والعزه يا ذا الجلال والعزة. اللهم عليك باعدائهم اعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم شر ممزق اللهم مزقهم شر ممزق اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم أنجي المستضعفين ضعافنا من المؤمنين في فلسطين اللهم ان اخواننا المسلمين في فلسطين يقتلون ويشردون وتنتهك حرماتهم وتقتل نسائهم وتقتل اطفالهم اللهم فانزل عليهم رحمتك اللهم فانزل عليهم رحمتك اللهم فانزل عليهم رحمتك اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك يا ارحم يا ارحم الراحمين اللهم انت الهنا وملاذنا الى من نشتكي وانت المستكى اللهم اليك المستكى اللهم اليك المستكى وانت القوي العزيز وأنت القادر على كل شيء اللهم فأرنا فيهم يوما أسودا اللهم فأرنا فيهم يوما أسودا واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا قوي يا عزيز وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين tabi'in